وَإِنَّ اللَّهَ بِقُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا نَكُم أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب تنادونهم ألم نكم معكم قالوا بنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم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 ألم يأۡنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟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 اعلموا أنَّمَالَحَياةِ الدَّنيَّةَ لَعِبُ وَلَهُ وَزِيدَةُ وَتَفَاخرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَموالِ وَالأَوَلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً